هللنا شهداء انتم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا الذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون